الله وفي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته <تصفيق> <سؤال> <سؤال> <الهبركات> <سؤال> ورحمة الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام المبعوث لله على للعالمين رحمة رب نبينا و إ م ا م ن ا وقدوتنا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه أ ج م ع ي ن اما بعد ف أ ه ل ا وسهلا بكم أ ي ه ا الاحبه في الله تعالى في هذا اللقاء العلمي المبارك الذي أ ب ص ر لكم من هنا من ط ي ب ة طيبه مدينه طيبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وموضوع هذا اللقاء هو حول ما يجب على كل مسلم و م س ل م ة من جهاد النفس و إ ل ذ ا م ه ا و ق ت ر ه ا على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى ومن المعلومه ايها ا ل ا ح د ه بالله تعالى قول الله عز وجل والذين احدوا فينا ل ن ه د ي ن ه سبلنا فهذه النفس التي بين جنبينا تحتاج إ ل ى ر ع ا ي ة وتحتاج إ ل ى تعليم وتحتاج إ ل ى حرص وتذكيه وقسم على ط ا ع ة الله سبحانه وتعالى فلذلك لا بد ان يجاهد كلا منا نفسه ليسعد في الدنيا و ا ل آ خ ر ه و أ و ل ما يجب علينا ان ي ج ا ه د أ ن ف س ن ا على تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه واله وسلم والنبي صلى الله عليه واله وسلم جاء بهذا الخير العظيم بهذا الدين المبارك الذي ارتضاه الله سبحانه و تعالى لنا و اتمه و اثر له كما قال سبحانه و تعالى <تصفيق> اليوم أ ك م ل ت لكم دينكم و اتممت عليكم نعمتي و رضيت لكم ا ل إ س ل ا م دينا و الذي جاء به النبي صلى الله عليه و سلم يقوم على أ ربعه ا م ر جاء صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بالعقائد الصحيحه ة النقيه ا ل ص ا ف ي ة ا ل م ب ا ر ك ة وكذلك جاء صلى الله عليه و آ ل ه وسلم بالعبادات ا ل ص ح ي ح ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ن ا س وكذلك جاء صلى الله جاء ع ل ي ه وآله وسلم بالمعاملات ا ل ص ح ي ح ة ا ل ن ا ف ع ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة و كذلك جاء صلى الله عليه و سلم بالاخلاق ا ل ش ر ي ف ة ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ص ا ل ح ة ا ل ن ا ف ع ة فلا خير الا دل ا ل أ م ة عليه صلى الله عليه و سلم علمنا صلى الله عليه و سلم ا ل ع ق ي د ة الصحيحه والعبادات ا ل ص ح ي ح ة والمعاملات ا ل ص ح ي ح ة و ا ل أ خ ل ا ه ا ل ص ح ي ح ة حتى تركناها ا ل ب ي ض ة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعده إ ل ا ع ل ي ك ولذلك لاراد المعتقد الصحيح فعليه ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا كتاب الله قد شمل وحوى وتضمن كل ما يجب علينا ان نعتقده في الله سبحانه وتعالى وفي ملائكته الكرام وفي كتبه المباركه وفي رسله العظام وفي اليوم ا ل آ خ ر وما يتعلق به وفي القضاء والقدر كل هذا في كتاب الله عز وجل وفي سنه النبي صلى الله عليه و ا ه وسلم فالواجب على كل مسلم و م س ل م ة أ ن يلزما نفسيهما تعلم ما جاء به النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم و أ ن ي ب د أ بما بدا به النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم وفي صحيح البخاري يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى كتاب التوحيد ثم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في دعاء النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم امته إ ل ى توحيد الله عز وجل ثم ذكر بسببه رحمه الله تعالى حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في بعثه معاذ بن و ا ه ا ل ب خ ا ر ح م ه ا ل م إذ قاله النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم يا معاذ إ ن ك تاتي على قوم من الكتاب لم يكن أ و ل ما ا د ذ ه م ر ن ش ا ت الله رحم ن ا ل ا ل ه او قال د ه م إ ل ى عباده الله او قال ا د ه م الى يوحد الله قل معنى واحد ا ل و ا ج ب ا ح ب ة الفضلى على كل مسلم و م س ل م ة ان ي ب د أ بتعلم ما ب د أ به النبي صلى الله عليه وسلم وقد س أ ل الامام الشافعي رحمه الله تعالى الامام مالك بن عرف رحمه الله تعالى عن التوحيد فقال التوحيد هو تلك ا ل ك ل م ة ا ل ذ ي طلبها النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم من عمه عند الموت حيث قاله يا عم ان لا اله الا الله كلمه اشهد لك بها عند الله او قاله حاج لك بها عند الله وهذا الذي يجب علينا ان نبدا به ان نتعلم المعتقد الصحيح الذي س ت و ق ف عليه السعاده في الدنيا ا ل آ خ ر ة قال تعالى الذين آ م ن و ا ولم يلبسوا إ ي م ا ن ه م بظلم اولئك لهم ا ل أ م ر وهم مهتدون قال تعالى و ل ف د و ه إ ل ي ك ما ا ل ذ ي ن من قبلك ما إ ن اشركت ل ع ط ا ن ا عملكم من ا ل ش ا ك ر ي ن و ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل قد فسره الله عز وجل في كتابه وبينه النبي صلى الله عليه و آ ل ه وسلم السنه ليالى م ز د عليه ولا حادث ن ا بعدهما إ ل ى فكر المفكرين و إ ل ى ر م ن ة ا ل م ل ا ط ق ه و إ ل ى جدر المجادلين و إ ل ى ف ل س ف ة المتفلسفه والى بدع الصوفيه قال تعالى ان هذا ا ل ق ر آ ن يا هديتي اقم و وقال تعالى لمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى لمن اعرض عن ذكري فان له ما يشقى منك ولا يحشره مرضا فيها متابعا قال ابن عباس رحمه رضي الله عنهما تغمد الله لمن ترى ا ل ق ر آ ن وعمل بما فيه الا يضل في الدنيا ولا يشقى في ا ل آ خ ر ة ففي ا ل ق ر آ ن حفظكم الله تعالى وراءكم يا ح ف ظ ت بالله المعتقد الصحيح و ط ر ي ق ة الوصول إ ل ى هذا ا ل م وفق الصحيح كما قال تعالى تعالى ا و ل الرسول يا انزل ايه ن ربهم المؤمنون ومن امن بالله وملائكته ورسله ن لا نفرق من احد من رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا اليك المصير فاراد ان يعرف حقيقه الايمان بالله عز وجل القرآن وعليه دعاء ا ل ق ر آ ن وعليه دعاء بصوت مباركه فقد تعرف الله عز وجل الى عباده لهذه ا س م ا ء الحسنى والصفات العليا ء التي من عرفها فقد عرف الله سبحانه وتعالى واحب الله سبحانه وتعالى ورجا الله سبحانه وتعالى وخاف من الله سبحانه وتعالى وحده ولا طريق آ خ ر إ ل ى معرفه الله سبحانه وتعالى على وجه التفصيل لا يقضيه سبحانه و تعالى الا بما تعرف لنا به سبحانه و تعالى في كتابه العزيز نبي سنه نبيه محمد صلى الله عليه و اله و سلم و لذلك احبه الفضلاء لما رسل قول الله تعالى قد سمع الله ا ل تاثرت ي ت ج د ل لا الله والله ك تشتكين في يسمع زوجها تعوركما إن الله سبيح مصير. امنا رضي الله、عنها. عائشه الكبيره ا ل م ب ا ر ك ة ا ل ص د ي ق ة بنت الصديقه رضي الله عنها و ارضاهما فقالت سبحانه من وسع سمعه الاصوات كلها لقد جاءت المجادله تجادل النبي صلى الله عليه و آ ل ه و سلم وانا في ناحيه غرفه و ا سمع الله من فوق سبع سماواته نعم نار نار يرحمه لان الله قد سمع و ي س م ع و اشتمله بصير فهذا من اعظم البراهين على اثبات اسم السمع ا ل ل ي ا ق ف به سبحانه وتعالى وان كل ك ل م ة تقولها ق و يسمعها سبحانه وتعالى ولذلك قال غير واحد من و ل الله صلى الله عليه وسلم من عد كلامه من عمله قل كلامه الا في م بيانيه وقال تعالى لا يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد وفي حديث ا ب موزه بن عمران قال لما سمع النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول يضحك ربنا من قنوط عباده وقرب و غيره فرجه قال او يضحك ربنا يا رسول الله قال ع م قال والله لن نهدم من رب يضحك خيرا قط فكان السلف الصالح و تعالى يذمرون كتاب الله عز و جل و س م ة النبي صلى الله عليه و سلم و يستنبطون منهما المعتقد الصحيح ولا يجاوزونهما ا غ ي ر ه م ع ب د ا وكذلك كل ما يتعلق ب ا ل إ ي م ا ن بقيه ثانيه و س ت ة كله وجد في كتاب الله ل أ ن الله يقول ما فردنا في الكتاب من شيء فقال تعالى افلا يهدم رضوانا أ م على قلوبنا طفانها وقد ق ر أ ت هذه ا ل آ ي ة في مجلس امر رضي الله عنه فكان حاضر اهل الشباب وصورنا بالانصاري ر ي الله عنه وارضاه فقال اي والله يا ربي على قلوبنا اقفالها لان مفاتيحها بيدك اللهم ف ف ت ح قلوبنا لفهم وفقه كتابك واعجب رضي الله عنه فالخير كله في كتاب الله والعلم كله في كتاب الله وفي س ن ة النبي صلى الله عليه وسلم بقي الفهم والفقه وهذا يحتاج منا الى م ج ا ه د ة وطول تدبر وسؤال الله عز وجل لقد فحال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وكذلك احبت الفضلى والايمان بالملائكه واثر ذلك على كل مسلم فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الملائكه لا تضع اجنحتها لطالب العلم نظم بما ي ف ر ع ويقول صلى الله عليه وسلم ان ا لله ملائكه طياره فضلى يلتمسون مجالس الذكر اي مجالس العلم فاذا وجدوا مجلس الذكر جلسوا وحث بعضهم بعضا حتى يبلغوا ما بينه ونساء ر الدنيا فاذا انفرق راح المجلس عارض الملا يخجل الله عز وجل فيسالهم سبحانه وتعالى وهو الخبير النبي العليم بن عبديهم أ ي م ل ا ئ ك ة ر ج ي ت م فقالوا يا ربي جئنا من عندي عباد لك ا ا ر ض يذكرونك ويسالونك ويستعينونك ويستغفرونك قال الله عز وجل وماذا ي س ا ل و ن ي قالت الملائكه يا رب يسالونك جنتك قال الله تعالى و ه ر ا ه ا قالت الملائكه ما راها قال فكيف اراها قالت, قالت الملائكه يستهدونك قال اما ي س ت ه د و ن ي قالوا س ت ه ر و ن ك من ا ل ك ع ا ل ه ر و ن مالي قالت, قالت الملكه ما راها قال فكيف ر ا ه ا قالت الاتي و استغفرونك قال الله تعالى نشهدكم الملائكه اني قد أ ع ط ي ت ه م ما س أ ل و ا واجرتهم فجاروا و غفرت لهم قالت الاتي ا ربي فيهم ف ن ا ن عبد ا ل خطا انما جاء لي حاس فجلس قال الله و ا لو قد غفرت قوم القوم والعشقات انجليسهم فهذه حقيقه اعتقدت صاحب الملائكه ولو خلق من خلق الله عز وجل مكلفون ب أ ع ب ا ل ك ث ي ر ة ولم لا ي ع ص د الله ما امرهم ويفهمون الآن ا ي ك س كلامنا ويمرهم الخاصة فأسأل بأسفاق الحسن ل ل هل يرزقني تفاصيل قول العمل و يرزقني عبد الله والله اعلم ى و انصر ل ل ه و سمع الله بيك يا إليكم سلامك سلامك سلامك سلامك الله سلامكم حيضا نسأل أن و ن ميزان في ح سمعني ن وأن ا ت ك يجيلك ع الله بديك ن يا, يا, يا شيخ ماشي يا فيها ق ر ي ة تريد بناء مسجد هناك مسجد عتيق ومكان المسجد الجديد الذي ي ر ي د ي ن بناءه يبعد أ ك ث ر من كيلو كيلو وكيلو نفص وصاحب الذي يريد أ ن يتطوع ب ا ل أ ر ض أو الناس اللي بيقول الجديد بعيدون ي ق ل بالمسجد ب الجديد عن المسجد القديم وهناك ص ع و ب ة في الطريق بعض الشيء ي س أ ل هل ا ل ص ل ا ة في المسجد ا ل أ و ل العتيق افضل ام بالمسجد الجديد الذي ن يريدون انشاءه في نفس ا ل ق ر ي ة المسجديه ا أف... ل ص ل ا ة حفظكم الله ت ب ر ا ك م تعتمد على مدى تحقق اركانها وشروطها فاذا حقق المصلي اركانها وشروط واجباتها فعوض الله فلا شك ان ا ل ص ل ا ة في المسجد الواسع ت ث ب ي ر ا ل ج م ا ع ة أ ف ض ل من غيره والله أعلم ب اعلم ر ك فيك وسادك الله الله شيخ ا تقوا وبارك الله فيك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم الشراء وصلاة وبركاته وتقى ورحمة فيك عليكم عليكم you